اخوتي ها اعلى يا بما عصومه من شف الكرم جودي علينا معصومه والله معصومه من شف الكرم جودي علينا وجل الهموم الالم معصومه بينا من ايدك اريد العطا خليه بديانا والله من ايدك اريد العطا خليه بديانا ها خوتها ها اعلى من شفت جروين عطاش من من شفت من شفت, من شفت, من شفت من ni cha رحم rahma allah